لا القرآن الله القران الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وَإِنَّ الَّذِينَ نُطِقَ <تصفيق> عَلَيْهِمْ لَمْ مِنْ رَحْمَةٍ مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَامِلِينَ وَاسْمًا لِلْمَوَائِدِ سَوْدَمَ Amen. Oh. فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا من نادى ربا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني والوايتين تنزل فاستجبنا لهم وأرهبنا صدت رجها فنفخنا في عام روحنا وجعلنا اتيم وحرام على قده اهلكنا ان لا نقع حتى اذا فتحت جن وج قطر من وعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد تسمعون حسيسها ومن فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى nat opp i على سوران وإن أدري أقريب أم بعيد ما تمعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما